بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا في, في المدبرات أمرا يوم تغيق الراجفة تتبع الراجفة قلوب اليوم يزن واجفة نفسار وخاشعة يقولون إننا مرددون في الحافرة إذا كنا عظام النخرة قالوا تلك إذا كرة خاصرها فإنما هي الزجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألا تاك حديث موسى إذ ناداه ربك من واد المقدس طواه إذهب إلى فرعون إنه توافق الهدنك أن تزكى وعذيق إلى ربك فتخشى فأرأوا لأيه لكم رأفك إذا وعصى ثم أدمر يسعى فحشر فنادى فقالنا ربكم فأخذوا الله لك أهلاً آخرة إن في ذلك نعبرة لمن يخشى انتمى شد خلقنا من السماء بناوا ربع سنقفوا له طشرين واخر ضحاها والارض مع ذلك دحا ابرجا مما هو مرعى للجمال والحصان تعنكم ولانعامكم فان جاءت الطامه كبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرات الجحيم لمن يراه فأما من تواصل الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عنها فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يا مرسى فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يغيرون من الوسوء إلا عشية أو تحى